ونظرنا في حال أهل بلدنا خاصة وخلق لا يحصن من أقطار الإسلام قد بلو بدعاة سوء وفرقة تمكنت من قلوبهم أعني هؤلاء دعاة السوء الشهوات والشبهات فنفذوا إلى الأمة وبثوا خلالها أفكاراً مسمومة تفرق الجماعة وتشتت الأمة فهم ساعون سعياً حثيثاً على تفريق الكلمة وإعادة الأمة إلى ما كانت تعيشه في سابق عادها من الهمجية والغوغائية والفوضى وحرفهم عن السنه والمحجه البيضاء التي ليلها كنهارها كي يميل الناس الى معسكر الشرق الى معسكر الشرق، الشرق أو الغرب الكافرين شاء ام ابى وسأذكر لاحقا أمثلة وأحببت أن أضمن هذا الحديث أولا نبذة تاريخية تصور حال بلدنا وما كانت عليه من جاهلية جهلة وضلالة عمية وغارات سلب ونهب فلا يحكمها إلا شريعة الغاب كما يقولون ويظهر لي أن هذا بدأ حين تفككت دولة بني عباس أو سقطت في أيدي التتار في عام ستة وقد حدثنا كبار السن الذين تزيد أعمارهم فوق المئة منهم من هو موجود الآن ومنهم من مضى غفر الله لنا ولهم فلا سبل مؤمنة ولا راية للتوحيد والسنة مرفوعة ولا عدل ولا سلطان يوزع به الطغام ويقام به شرع الله وعلى رأسه التوحيد كان الشرك ضاربا أطنابه في هذه الجزيرة بلد الحرمين وما جاورهما والتي أصبحت بعد معروفة بالمملكة العربية السعودية ولما أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلي راية التوحيد والسنة ويحكم شرعه في جميع أمور الناس وحياتهم وأراد أن يضمحل الشرك والخرافة وتولي وتنشمر وتصبح الأرض وأهلها هنا في بلدي وبين قومي في هذه المملكة حرسها الله هيأ رجلين خيرين صالحين نحسبهما كذلك والله حسيبهما وهما الإمام العالم الداعية إلى تجديد من درس من معالم الدين من معالم التوحيد من معالم الشريعة وهو الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوحام رحمه الله والإمام الآخر هو الأمير محمد ابن سعود رحمه الله فاجتمعت كلمة الرجلين بعزيمة وصدقنية إن شاء الله على الدعوة إلى التوحيد فالشيخ محمد ابن عبد الوحار داعية و و والإمام الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية آنذاك ناصرا ومؤيدا وما مضى وقت إلا وصارت الدرعية وهي قرية صغيرة من قرى نجد شامخة عالية قاعدة لدولة تنشر التوحيد والسنة واستجاب لهذه الدعوة المنصفون والعقل والفطن من أهل العلم والفضل الذين أحبوا السنة فناصروها مع بعد الشقة عن المجددين الشيخ والأمير ومما ناصرها الإمام محمد بن اسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله وغيرهم في المشرق والمغرب لأن ذينكم الإمامين لم يرفعا شيئا في دعوتهما إلا الإسلام والسنة التوحيد والسنة ومضى وقت ثم مضى قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون هناك ضعف وتفكك وهذه سنة الله في خلقه يبتلي بالنعم ليظهر شكر الشاكرين وينثلي بالمصائب ليظهر صبر الصابرين وفي الحديث الصحيح ما هو إشارة إلى هذا قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا عصفت هذه العاصفه من التفكك وعاد الناس إلا من رحم الله فوضع وحدثنا من أدرك ذلك أن من له ثار يدخل مع من يصلي في المسجد النبوي يرقبه فإذا خرج من المسجد قتله لأنه, لأنه لا سبيل مؤمنة ولا سلطان نافذ الكلمة يقيم حدود الله بل كانت مقامات, مقامات التعصب في المسجدين التعصب المذهبي فكل مذهب له مقام وحدثني كبير سن في المدينة قبل تخرجي في الجامعة الإسلامية على ما أظن في سنة تسعين وثلاثمائة وألف أو إحدى وتسعين وثلاثمائة قال وهذا الرجل اسمه مصطفى صبر ولا أظنه حيا الآن قال لا يصلي أهد مذهب خلف إمام آخر من مذهب آخر فكان كل, كل أهل مذهب ينتظرون إمامهم فكل مقام يصل فيه إمام أربعة مقامات وهذا في عهد تركيا وفي عهد الأشراف بل حدثني رجل أعمى اسمه سليمان المزني يوم كنت أدرس في الجامعة الإسلامية أو في المعهد العلمي قبل ذلك حدثني أن عامل تركيا على المدينة وهذا في آخر الدولة التركية أحمد فخري لا يخرج من قصره إلى ضاحية من ضواحي المدينة حتى يطلب الحماية الجيرة وبوادين يسمونها الوجه فإذا أنبر له شيخ قبيلة ودخل في حمايته خرج ولما أراد الله سبحانه وتعالى لأهل هذه الجزيرة من جديد أن يعود إليها التوحيد والسلة في كامل ربوعها وأن تجتمع كلمتها وأن تولي الخرافة والفوضى والهمجية والغوغائية وغارات السلب والنهب التي كان من البيوت من يمسي غنيا ويصبح فقيرا وأخرى وأخرى تصبح غنية وتمسى, وتمسي فقيرة ولما أراد سبحانه وتعالى تأمين السبيل وأن يعيش الناس في أمن وأمان على النفس على الدين والعرض والنفس والمال وأن يكون الناس محكومين بشرع الله تقام فيه الحدود على الكبير والصغير والشريف والوضيع والبدوي والحضري هيا الله رجلا صالحا وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يترضى عنه يقول عليه رحمة الله ورضوانه إنه الملك عبد العزيز رحمه الله ابن العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد آل سعود ابن محمد بن سعود آل سعود فخاض هذه البلاد شرقا وغربا مناصرا من عاصره من أئمة الدعوة رافعين التجديد إلى دعو إلى التوحيد والسنة تأمن الله به السبل وجمع عليه الكلمة وصار الناس الذين كانوا أعداء سياستهم مع بعضهم الغارات السلب والنهب لغياب التوحيد والسنة صاروا أحبابا متآلفين متآخين وصار وصاروا متعاملين حتى أنه انتشرت بينهم المصاهرة في الأمور المالية عن طريق التجارة أو المضاربة أو غير ذلك وأصبح الرجل الذي كان لا يستطيع مغادرة بيته ولا ينام إلا وهو محتضنا بندقيته يجوب هذه الجزيرة شرقا وغربا والتي توحدت على هذا المسمى المملكة العربية السعودية وقد أدركنا قبل ما يزيد على خمسين سنة بقليل أن الناس صنفان صنف أهل طاعة وتدي وإقبال على ما تيسر لهم من العلم والتعليم وصنف أهل معاصي عندهم من الفسق ما عندهم لكن كل الصنفين مجتمعون على السمع والضاءة لولي الأمر الملك عبد العزيز رحمه الله ونوابه وأمرائه والملوك من, من, من أبنائه بعده حتى وفدت وافدت الجماعات الدعوية الحديثة التي كلها ضالة مضلة وعلى رأس هذه الجماعات جماعتان إحداهما جماعة التبريغ الهندية الصوفية المقنعة والأخرى جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عاما في منتصف القرن الماضي أظن في منتصف القرن العشرين كما يسمونهم أسسها حسن البنا فلما وفدت وافدت هاتين الجماعتين كان تفريق كان تفريقا للكلمه وانتمائات حزبيه مختلفه وما نجا منها الا ما من شاء الله سبحانه وتعالى ولله الحمد والمنة أهل التوحيد والسنة لهم سلطانهم وكيانهم لأنهم اجتمعت كلمتهم على إمامهم فقد تجد بل كثير من البيوت أهله أحزاب متنافرة هذا تبريري وهذا اخواني وهذا قطبي محترق وهذا سروري الى غير وهذا تكفيري جلد إلى غير ذلك